Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qad jam'tu tawbale wanki ya barnunnikaina ka ar-rajul kamnu aya'id balama tisurbatan bila ma sura al-baqarah. Rabbikaina kidu laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi may وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أفكن جلهم. رسلك صلى الله عليه وسلم صحابئ ثاني مش مشركات الرس إن سدقتنا حق إثن إسلام ينت جنان ربي آيات نبوتي ليس عليك هداهم يا محمد أجلم نثنى سر جرو نمنجر إسلام ما ثنو درقمت الله تؤدي ربي خذلكم الثلاث وكأنه ربي الإسلام ما يسنقلجوا حتى التمجس قفته الرجلا ولكن الله يهدي من يشاء ربي قد علق عباف القجلة وما تنفقوا من خير وانت إذا كنت هررة من خير جد من مال جد هريرة فلأنفسكم لب مثيل في ثواب إيثار ثيف جلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وانيت انكينا بافتني قال وجه ربي jak pard da تاتنف اثنواتها نم كتاب минغلو يأكد وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ذات من يأكد shape أكبر وجه ربي بربادا يأكد يأكد حبار معنا نهيتها تオ staff وجه ربي بربادا كسровى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وانت تبعتني كنثا هرايرا يوفى إليكم جرمكثا دفما جذان سنف جلا وأنتم لا تظلمون حال إثنين كنهمير ابن انت كل يجتر للفقراء الذين أحسروا صدق أن كنموا للفقراء هيلاف الذين أحسروا في سبيل الله Warra Kararabbi Kesati Hambifaman Warra Kararabbi Kesati Hidaman Warra Baranda Rasularabbi Galuratsi Bute Ayantuni Muhajir Totanam Ibba Isan Qur'ana Baratchur Abu Abani Barandaatsi Galam Baranda Masigida Rasuladsi Ergakhana Dulli Ojiratelle Walgayani Dulasani Fille Bayan والسنتويا صدقها كقول أزاجتورة مفسرو في سبيل الله جئتون إنساني. إثنان كرر بكيست أفكنني ثنين وفدانسني لا يستطيعون ضربا في الأرض. خنددنا دتي كيس إملاني نجد يخندل دلا وان التنجرة بربادت يحسبهم الجاهلون. ورِيَ وَاللَّالَن وَبَيْنِه قَحَالَى إِثَانَيْنِ حُبَتَيْنِ مَالِ إِثَانْسِهَا يَحْتَبُهُمْ إِثَانْسِهَا أَغْنِيَاءَ دُرَيْجِي إِثَانْسِهَا مِنَ التَّعَفُّفِ أُفْقَ أَبُو إساني الرَّهِينِ كَذَا تَنَمَا إِثَانْجَل إِثَانَيْ تَأُ كَنَان وَرِيَ هَالَى بَيْنِ بَيْنِه دُرَيْجِي إِثَانْسِهَا تَأْرِيفُهُمْ يَا مُحَمَّد نبي يوقان مذبين إافغللت نبييت بسيماهم على م إثانة بيت أفقدقني كان إسانام بيت من التّ في الج أافتيس إسانانين يت قدان مع إرة تعرفهم نبييت بسيماهم مكت م لا يصلون الناس ن كة الحافاً الن نَمَتَّجَ وَسَنِينَ نَمْكَدَتان وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَانْتَبَعْتَنِ إِذِن كُنْتَن هُرُرَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ رَبِّكَ سَنِيبَهَا غَلَتَ إِذِنِ فِي الْجَاءَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَرِهُرُو إِسَانِي كُنْتَن بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هَلْ كُنْتُ بِهَا سِرًّا وَعَلَانِيَةً فلهم أجرهم عند ربهم إثاني فمن دان إثاني نجر ربي إثاني برا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إثان ثن سدى تنفوذر إثاني اللي إنهان اللي واندويد دوبت إثاني ديمني في حتى إلمان إثاني اللي الرادوان ربي نمبكبوصا الذين يأكلون الربا لا يقومون وياق يامان أعبة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أكنم الشيطان أقلي دكء قوم بسوء ثمله متشاهني أكنم متشاهد لفراد تهان أقسى تنملي تعالى نهات وياق ياما ككفا كأ ذلك سببنا نخانا بأنهم قالوا وانسان جرنيف إنما البيع مثل الربا قرقرتان أقوم الألاتي والمفكاتني دراغر ما قبو قناف أقوم قرقرتين بتنه الربا الليف النيعنا هجرا ججارا وأحل الله البيع وحرم الربا ربين قرقرتا بيتا حلال وحرم الربا لا لا ور جير حرام بو جير فمن جاهو موعظه من ربه نمني غورث ربي برا اتدوفه قريبا حرام اجدو فنتها غورثن دغهي كيرا تايه يودر انياتا جراثيل ليه فله ما سلافا وان تدبري الله امرين اسا جاء ربي تدعي بأبربي وفي الرأس هذا برجل شر، ومن عاد نمن إرجع قرثا لجه تدعي إيه ناتي، بيتا قرقرته للي والفكاة تجر إيه، فأولئك أصحاب النار والرسول فيها خالدون تبدكثت أبد تهورا الله الربا Rabbin Nigir isatala, Barakit Sahud Atala, Hurod Allah, Wayuru Sadakat, Niguddisa, Nibai Issa Sadaka Wallah Rabbin Kulla Kafarin, Nama Malatahu, Nama Kafara, Asimin, Dila Ka Talanyatu Dan Dila Hikana, Rabbin Ulaana Hindialatu. ان الذين آمنوا وورب بيت امنوا وعملوا الصالحات كغاريدلغتن واقاموا الصلاه كصلاتا دابن واعطوا الزكاه كهوركنتن لهم اجرهم عند ربهم اثانين من دان اثاني ربي اثاني برجرا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدان ان نهرن لسان ويا سلانمي نحسان يا ايها الذين امنوا يا ورربي امنتن اتقوا الله ربكم الصداد وَذَرُوا بيسا ما بقي من الربا دلاوان اذرا دبرتنم بودوان هبي بيسا ترر بيسا ان كنتم مؤمنين يو قدغا ajaj rabbi fa garin sahaba rabbin isanir hajala tu ergaribankuni haram tahimboda, galfachu barbade jennanin disa galfatinati je Rabbiin rabbin ul ane isan fa tafalu yo khakanan hojjanne taate Rabbi rabbiki يوقن فرنا لثاثي فأذنوا بها وبق بحرب من الله ورسوله لولا ربي فرسولك إثنتي بنم بيكا وإن تبتم يو توبتني الراديب تن فلكم رؤوس أموالكم متاهر تسني قف بركوندا ديتلا لا تظلمونا نا ذبلت تنيك أنا مميين ولا تظلمون اثنين رائع اثنين ليك اثنين ميني قرمتيسن قصد الفشو ندا نيتا وإن كان ذو عثرة يوما هيسته فنظرة إلى ما يرى إيجا في هج دروم سن خير لكم يديف تني تصدق تنام خير لكم إذن شاء لا تردد فتو إن كنتم تعلمون من ذا وأنا مالث أبو يعقوب بن ثاثي والجدة نمني نما هيومته بل ما كبيف جعهم أرقت ناقف لجد إن يوكان إر جلوه راسن الرأ و إر ليس قيام ربي قد تعرش يا غاديسن ربي جير ربي ور ولي رضا برنوا حتا فيوبلي ينكيا درسين درسي بروتين هاغ ولي سي دي ربي